ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا يا ارحم الراحمين الهنا بنورك اهتدينا وبفضلك استغنينا وبفضلك استغنينا وبنعمتك اصبحنا وامسينا حين وكل ظالم صاحبنا وكل بر أجلناه نستغفرك يا الله من كل ناصح اهل أضعناه ومن كل باطل اتبعناه ومن كل وقت أهدرناه نستغفرك يا الله نستغفرك نستغفرك يا الله نستغفرك يا الله من كل من كل عرض هتكنا ومن كل ستر فضحنا ومن كل وعد أخلفنا ومن كل سر أفشينا ومن كل أمين خدعنا ومن كل عهد خلنا ومن كل صواب كتمنا ومن كل نصح خالنا من كل شك أطعناه ومن كل ظن سيء إلا ذمناه إلهنا يا قادرا على كل شيء يا عالما بكل شيء يا من لا يخفى عليك شيء يا من بأمرك كل شيء ليلتنا هذه كل شيء كل شيء كل شيء ولا تسألنا يوم القيامة عن شيء برحمتك برحمتك يا أرحم الله اللهم يا حي يا طيوم يا حي يا طيوم اغفر لنا يا كسائلين فلا تطردنا فلا تطردنا خائبين اللهم اعطيك رقابنا من النار اللهم اعطيك رقابنا من النار حرم هذا الجمع على رجال ونساء شيبا وشبانا كبارا وصغارا الله بمجعل هذه الليله تعس فانك انت إلهنا كفانا عزا أن نكون لك عبيدا وكفانا شرفا أن تكون لنا ربا اللهم أنت لنا كما نحب أنت لنا كما نحب فاجعلنا لك كما تحب فاجعلنا لك كما تحب برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحم فقيدنا الشيخ ذاير اللهم ارحم فقيدنا الشيخ ذاير اللهم اجعل روحه في عليين واجعله ممن يأخذ كتابه باليلي اللهم نوّر له قبره اللهم نوّر له قبره برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اغفر له و ليش مكتوم اللهم اشهد اللهم اشملهما بعفوك وبرحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا حي يا قيوم اللهم ارحم من انتقن إليك من حكام الإمارات اللهم اشملهم جميعا بعفوك ومغفرتك يا أرحم الراحمين إلهنا وخالقنا وربنا أنزل شفاءك وعافيتك على ولي أمرنا رئيس الزودة الشيخ صليفة اللهم ألبس لباس العافية اللهم توجه بشفائك اللهم توجه بعافيتك اللهم وفقه ونائبه وحكام الإمارات وولي عهده العميل لما تحبه وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات واغفر للمؤمنين والمؤمنات والحاضرين والحاضرات والمعذورين والمعذورات, والمعذورين والمعذورات اللهم اغفر لنا أجمعين أجمعين أجمعين أجمعين رب العالمين سبحانه ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك وانعم على سيدنا محمد وعلى